ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويرفل لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد اخواتي السلام الله عليكم ورحمه وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته توقفنا في اللقاء الماضي عند مقدمة الشيخ بن وصيمين لكتاب لمعات الاعتقاد وكانت فيها الواجب تجاه تجاه اسماء الله وصفاته والواجب تجاه آيات الصفات وتكلمنا عن ما العقل وأهمية النقل وتكلمنا عن امتناع الكيفية في حق العباد صحيح؟ في اللقاء الماضي تكلمنا في اللقاء الماضي تكلمنا عن مقدمة الشيخ ابن عصيمين رحمه الله لكتاب لمعة الاعتقاد وكانت في الواجب تجاه اسماء الله وصفاته والواجب اختنا امرويدة سأحاول ان الخص بشكل سريع ان شاء الله وتكلمنا عن الواجب تجاه ايات الصفات وتكلمنا عن الواجب اتجاه الاسماء وتكلمنا عن ما العقل واهمية النقل وتكلمنا عن امتناع الكيفية في حق العباد ومن قبله عرفنا علم العقيدة عرفنا علم العقيدة وذكرنا له اكثر من تعريف وسأحاول وهذه اخر مرة ساعيد فيها شرح الدروس بعد اذن الاشراف هل يمكنني اخذ اسماء من سيحضر معي بقيه الدوره فيكم اخي هل يمكنني اخذ اسماء من سيكمل معي بقيه الدوره لو سمحتم يا اخوان الاخوه الذين انتظموا معي الاخوه الذين انتظموا معي في صوتي اخوه كده الاخوه الذين انتظموا معي في اللقاءات الماضية هم الاخت ام يوسف والاخت تاجي حجابي ان شاء الله يا اخي الاخت ام يوسف والاخت تاجي حجابي والاخ عفيف ولا اجده الان ان شاء الله يا إخوة إن شاء الله الإخوة الجدد ان شاء الله سيجد الإخوة الجدد سيجد والأخت أمل حضرت في أول محاضرة ثم لم تحضر المحاضرة الثانية سيجد تلخيص أول محاضرة على منتدى بحر التوبة وسأحاول أن ألخص وإن شاء الله قبل أن صيف اليوم سأأخذ او سأأخذ أسماء من سيكملون معي ومن سيتغيب مرتين متتاليتين بلا عزر سيتم حس اسمه او ثلاث مرات منقطعات بلا عزر ثالثا ارجو من الاخوة عدم الكتابة على صندوق الحوار الا لمشرفين والله المستعم تعريف علم العقيدة في سرعة شديدة لا يا الذي ستتغيب سأحذف اسمه من معي لكن يحضر سماعي له أن يحضر سماعي لكن هناك ان شاء الله دورات أخرى في استكمال علم العقيدة ثم شبهات حول العقيدة كل هذه سيحرم منها لكن الدورة المبتدئين سيحضرها ان شاء الله سماعيا كان او مشتاكا في الدورة أما الدورة المكملة لها ثم دورة الشبهات لن يحضرها أرجو أن يقول لنا الكلام فيه وضوح علم العقيدة هو العلم المتعلق برغاية ثوابت الاسلام وأصوله عرفناه أكثر من تعريف وقلنا هو اشتق من مادة عقدة وهو ما عقد في القلب لتبنى عليه افعال الجوارح مع الخالق والمخلوقين او هو ما عقد في القلب او اشتق من ماده عقد وهو ما عقد عليه القلب عقدا جازما لا ينفك عنه بحال او هو اليقين الجازم فان وافق الواقع في صوت اخوه في صوت قلنا تعريفات مرات اخرى التعريف الأول من ماده عقد وهو ما عليه القلب جازما لا ينفك عنه بحال او هو ما عليه القلب عقدا جازما لا ينفك عنه بحال او هو ما, القلب أو هو ما في القلب لتبنى عليه أفعال الجوارح مع الخالق والمخلوقين أو هو اليقين الجازم فإن وافق الواقع فصحيح وإلا فاعتقاد فاسد هذه التعريف وقلنا أنه ينقصم إلى قسمين إلى ثلاثة أقسام توحيد ذبوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وطفات كل هذه ستجدونها إن شاء الله على منتظر بحر التوبة في ملف ملخص لهذه المحاضرة ثم تكلمنا عن أهمية النقل وماهية العقل وقلنا أن العقل عرض قائم في القلب وقلنا أنه لا يقوم بالدماغ والدليل قوله تعالى قلوب يعقلون بها وفي ذواية وفي صورة أخرى قلوب يفقهون بها فنسب الفقه والعقل إلى القلب وهذا دليل على ان العقل في القلب أرجو من الإخوة الالتزام بعدم الكتابة إلا للإشراف ثم تكلمنا عن الواجب تجاه أسماء الله وصفاته لا عليكم وختنا ما هو الواجب تجاه أسماء الصفات آيات الصفات أرجونا الإخوة سرعة الإجابة لأن اليوم بمعونة الله لن أخذ أكثر من ساعة ما هو الواجب تجاه آيات الصفات نكتب إن شاء الله نكتب الإخوة الذين هذه أول مرة لهم لهم أن يستمعوا لأننا قلنا أن علم العقيدة علم توقفي يجدر بطالبه أن يتوقف فيه على تعاريف اهل العلم وعلى طرق أهل العلم في السلوك في هذا العلم أحسنت أخ سعر يتم او الواجب تجاه اسماء الله وصفاته إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين أحسنت أخ بلاه لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين فوجب ابقاؤها على ظاهرها لان تغييرها عن ظاهرها قول على الله بغير علم وهو حرام فما معنى اسماء الله حسنا اسرعوا يا اخوه بالله عليكم وعليكم السلام اسماء الله حسنا أحسنتم اختلنتاج أي بالغة في الحسن غايته فهي كاملة من كل الوجوه وصفات الله حسنى وعليا قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها عنوان الدرس مدخل إلى علم العقيدة يتم فيه شرح كتاب لمعة الاعتقاد بشرح الشيخ ابن الصيمين والله المستعب قال تعالى ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها وقال ولله المثل الاعلى فالمثل هو الصفة فصفات الله كلها عليا وقد تكون الصفة في جهة وغير حسن في جهة اخرى هل نثبتها لله عز وجل على الاطلاق ام في الامر تفصيل من له اجابة يفت بقم واحد تفصيل كيف هو السؤال هو قد تكون الصفة حسنا في جانب وغير حسنا في جانب آخر فهل نثبتها لله عز وجل على الاطلاق أم في الأمر تفصيل الإخوة الذين حضروا في المحاضرة الماضية أين إجاباتهم احسنت أخي لكن قلنا قاعدة تثبت الصفات لله عز وجل في جانب في الجانب الذي تكون فيه عليا وتنفى عنه في الجانب الذي تكون فيه غير ذلك وضربنا مثالا بقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين قلنا إن المكر معناه في اللغة أحسنت أخ I.A.M كنا أن المكر في اللغة هو صرف المريد عن إرادته بحيلة فإن كانت الحيلة حسنة فهو مكر حسن وإلا فالمكر سيء ويقول تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله أما مكر الله عز وجل فهو بمعنى مقابلة الله عز وجل أهل المكر بما يستحقون ولأن نفي ذلك عن الله عز وجل الحاق للنقص والعجز بالله عز وجل وهذا ممتنع ثم تكلمنا عن صفات الله عز وجل وقلنا هل الصفات أم معنوية من له إجابة يكتب قم واحد أحسنتم وانتظر بالإجابة أختنا أمل هل قلت أن نصفتح الاثنين فهمتم مقصودكم هي حقيقية صفات الله حقيقية بمعنى أنها دالة, على ذات الله عز وجل. أنها دالة على ذات الله عز وجل وقلنا نؤمن بربنا عز وجل كما أخبر على الوجه الذي أراد قلنا نؤمن بربنا عز وجل على الوجه كما أخبر على الوجه الذي أراد كما يليق به سبحانه من غير تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه فما المقصود بالتكييف ما المقصود بالتكييف الاخوة احسنتم اختتاجي لا أختنا أم خديجة التكييف غير التكييف سأتكلم عن ذلك التكييف هو جواب سؤال بكيف أقول الرحمن على العرش استوى فإن قيل كيف استوى هذا سؤال عن التكييف لا هذا غير التكييف نحن قلنا نؤمن بالله عز وجل من غير بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف فالكيف غير التشبيه التكييف غير التشبيه غير التحريف غير التعطيل التكييف هو ضرب كيفية معينة طيب يا إخوة سمحتم أكتب وإذا سألت يجاب هو ضرب كيفية معينة لصفات الله عز وجل ولماذا يمتنع التكييف هل لأن الله عز وجل ليس لصفاته كيفية أم لأن إدراك الكيفية وتحملها ممتنع علينا الثانية من عنده دليل على امتناع هذه الكيفيات على البشر ليس كمثله شيء ليست بدليل على انتنائي كيفيه ليست بدليل على امتناعي ادراكي كيفيا ليس كمثله شيء ليست بدليل على احسنتم اختتاجي ولا يحيطون به علم هناك دليل ذكرته في المرات الماضية عن ان ادراكي الكيف يعجز عنه الانسان بل يعجز عنه اكثر الخلق لو أن أحدا يذكرني بكلمة او كلمتين من الدليل الطويل الذي كان من يتذكر الدليل يكتب بقم 5 لو كنا موجودين قلنا الحديث الصحيح الذي فيه إذا تكلم ربنا بالوحي سمع لأبواب السماء سلطلة وأخذت السماء رعدة أي اهتزت اهتزازا شديدا ويصعق أهل السماء فيقون أولهم جبريل فيسمع من الله ما شاء فلما يفيق الملائكة كان السؤال أختنا سندس ما الدليل على أن الكيفية لا يقدر عليها البشر أو أغلب البشر او أغلب الخلق فيكون أول من يفيق جبريل فيأخذ يأخذ عن ربه عز وجل ما شاء ويسمع منه ما شاء فلما يفيق الملائكة يقولون يا جبريل ماذا قال ربنا فيقول الحق فيقولون الحق الحق فقلنا ملائقة الله عز وجل أنقى أنواع المخلوقات وأعلى أنواع المخلوقات وأتقى أنواع المخلوقات لما عاينوا كيفية واحدة لما عاينوا كيفية واحدة من كيفيات صفات الرب جل جلاله صعقوا فما بالكم بنا بني البشر وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط يخفض القسط لا يرفعه يعرض عليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل اخي سعد ان شاء الله وثائقه التخاريج ان شاء الله ويعرض عليه عليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور او النار لو كشفه لا لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه تخيلوا يا إخوة حجاب ربنا النوع لو كشف هذا الحجاب تحرق سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه الكيفية شديدة يا إخوة الكيفية شديدة البشر يوم القيامة لما يعاينوا كيفية إتيان الله عز وجل إتيانا يليق بجلاله وكماله يصعق أهل المحشر بما فيهم الأنبياء والمنسرين صعقا تاما لماذا لأنه رب جل جلاله فامتناع الكيفية عن البشر امتناء عجز وليس امتناء عدم امتناء الكيفية عن البشر امتناء عجز وليس امتناء عدم اي ان الكيفية موجودة وهناك الاسر الذي يروى عن الامام مالك اعذوني يا اخوة نصف دقيقة اتي للاخ سعد بتخريج الحديث ثم اعود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث إذا تكلم الله بالوحي عند أبي داود في سننه حدثنا أحمد بن أبي سريز الغازي وعلي بن حسين بن إبراهيم وعلي بن مسلم قالوا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن مصروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسات على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم قال فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك فيقول الحق فيقولون الحق الحق الحديث عند ابي داوود في سننه وفي كتاب الاحكام الشرعيه الكبرى للاشبيليه وياكم اخ توقفنا عند امتناع الكيفيات عن الإنسان وعن البشر هل امتناع الكيفية امتناعي عجز ام امتناعي عدم هل امتناع الكيفية امتناع عدل لأن المخلوقات عجزت عن أن تدرك الكيفية وهناك الأثر الذي يروى عن الإمام مالك وعن شيخه وعن أم سلمة رضوان الله عليهم حينما دخل عليه الرجل فقال له يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأطرق الإمام إلى الأرض ثم رفع وقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة الاستواء معلومة كيف مجهول إيمان به واجب والسؤال عنه هذه الصغر المختصرة أما ما قاله تسطيليا قال الاستواء غير مجهول أي غير مجهول المعنى كلنا كعرب يعرف كيف كيفية استواء البشر استوى على كنثيه أي على وتفع عليه والكيف غير معقول كيفية الاستواء بالنسبة للرب جل جلاله لا يمكننا أن نعقلها لأنه كما قال ابن القين صفات المخلوق طليق به وصفات الخالق طليق به فاترك صفات المخلوق للمخلوق على ما صفات الخالق للخالق على فلا تنطبق صفات الخالق على صفات المخلوق بل إن صفات المخلوق تتمايز فيما بينها عندما أقول يد هل يد تعطيني كيفية للصفة؟ قد تكون يدك الثي لها صفة معينة وقد تكون يد إنسان لها صفة معينة وقد تكون يد قرض أو يد حمار أو يد طائر فاليد واحدة لكن كيفياتها تختلف بين البشر فما, رب فما بالكم برب جل جلاله كيفية لا يمكننا أن نعقلها لذلك يحرم علينا التكييف قلنا بلا تكييف ولا تعطيل ما معنى التعطيل يا إخوة ما معنى التعطيل كلمة واحدة التعطيل هو التعطيل هو النفي التعطيل هو النفي الإنكار تجوز, الإنكار. الإنكار تجوز. لكن التعطيل هو النفي القول بإنها صفة معنوية فقط من التعطيل من التعطيل يا أخي سعد سنأتي يا التعطيل هو النفي قول المعتزلة وهم أشهر المعطلة هداهم الله فهم ينفون صفات رب جل جلاله يقولون هو سميع بلا سمع بصير بلا بصر رحيم بلا رحمة عدل بلا عدل وكل هذا الحاق للنقص بالرب جل جلاله فوجب إنكار ذلك عليهم وهم يخالفون ظاهر النصوص لذلك أنكرنا عليهم وهناك التأويل فما معنى التأويل؟ فما معنى التأويل التأويل أفضلكم جميعكم أجابا بها صحيحة وأفضلكم الأخ سعد عزه الله بالعلم فالتأويل هو صرف اللفظ عن معناه التأويل هو صرف اللفظ عن معناه وإياكم أخي وهو لا يا إخواني أرضجوكم الإجابة على قد السؤال جزاكم الله خيرا أخونا أخونا أمو وهو إما تأويل محمود وإما تأويل مزموم فيكون التأويل محمودا في حالة واحدة فقط من يذكرها في حالتين, في حالتين من يذكرهما ذكرناهما في اللقاء الماضي التأويل يكون محمودا إذا كان متى يكون التأويل محمودا متى نقول أن هذه اللفظة لا تجري على ظاهرها متى نقول أن هذه اللفظة لا تجري على ظاهرها مثل المكرى هذا تأويل لكن هناك التأويل الواضح وهو ما قام به الدليل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صرف فيه المعنى وذلك في لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن فأتى الصحابة مغمومون مهمومون مهمومين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه وأينا لم يظلم نفسه قال ليس هذا هو الظلم إنما الظلم هو الشرك وقرأ قوله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فهنا يحتج يحتج بتأويل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج بآية سورة لقمان أم يحتاج بتأويل النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى آخر يحتاج بالحديث نفسه أم يحتاج بآية سورة لقمان احسنت أخ سعد وأحسنتم أخ den tagi يحتاج بتأويل النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة كانوا باللغة عالمين ولم يقوموا بتأويل الآية والذي أولها هو النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك التأويل يكون بدليل توقيفي على صرف اللفظة عن معناها ودليل يكون صحيحا وهناك أيضا أن يكون في الآية قرينة قوية تصرف اللفظة عن معناها أن, أن يكون في النص قرينة قوية تصف اللفظة عن معناها بإجماع أهل اللغة مثل قول في حديث أبي هريرة أنه جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنا نركب البحر يا رسول الله إنا نركب البحر هنا هناك هنا قرينة على صرف اللفظة عن معناها وهي البحر فالبحر لا يركب ولذلك صرفنا وأولنا هذا الحديث إلى قوله يا رسول الله إنا نركب سفينة البحر لماذا لأن هناك إجماع بين أهل العلم وأهل اللغة وأهل اللغة هم المعتبرون في القضية أن البحر لا يركب, أن البحر لا يركب فلذلك بوجود هذه القضينة نصف اللوظة عن معناها أما الذين أولوا قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل تنزلا يريك بجلاله وكماله فيقول من مستغفر فيغفر هل من ثائب فأتوب عليه هل من داع فأستجب له هل هنا قرينة تصف اللفظة عن معناها بل إنه توجد قرينة تثبت اللفظة على معناها الذين قالوا يتنزل أمر الله عز وجل نرد عليهم ونقول هل أمر الله سيقول هل من داع فأستجيب له هل أمر الله سيقول هل من مستغسر له هل أمر الله سيقول هل من سائر في أعطية هذا ممتنع في حق المخلوقين لا يقول ذلك إلا الله عز وجل لذلك هذه قرينة تقوم عليهم ليست لهم قرينة تقوم عليهم وليست لهم فهنا لا يجوز أبدا أن نؤول لأنه لا توجد قرينة تصف اللفظ عن معنى ولا, حبي... ولا دليل صحيح عن صف اللفظ عن معنى وهنا حديث او كلمة أرجو أن تجيب عنها الأختنا تاجي كلام الله عز وجل صفة ذاتية ام فعلية أختنا تاجي كلام الله عز وجل ما هو صعب يا أخي لأنك مخطط الشمال اللي فاتت لكن شرحناه في الماء شر... سنجيب عنها إن شاء الله سنجيب عنها سنجيب عنها سنجيب الأخت تاجي غير موجودة الأخت تاجي لبيكم مسعبيكم مختلف في المرة الماضية كان هناك اشكال مع الأخت تاجي في مقولة سنذكرها إن شاء الله لكن السؤال للأخت تاجي كلام الله عز وزال صفة ذاتية أم فعلية كلام الله عز وجل كلام الله عز وجل صفة ذاتية فعلية كلام الله عز وجل صفة ذاتية فعلية او ذاتية وفعلية وانتظر من أختنا تاجي مقولة ذكرناها في المرانة الماضية في هذا الأمر قلنا كلام الله قديم النوع حادث الاحاد كلام الله اخرج انا وادخل صوت بينقطع معايا اخوه قلنا كلام الله قديم النوع حادث الاحاد بمعنى أن الكلام من حيث كونه صفة الكلام من حيث كونه صفة فهو صفة من منذاتية الرب جل جلاله متصف بالكلام أبدا وضربنا مثال قلت انا أتصف بصفة الكلام منذ ولد. متصف بصفة الكلام أما أحاد الكلام معنى بمعنى هذه المحاضرة فيها كلمات الكلمة الواحدة اسمها أحاد او المحاضرة أحاد فنقول أن الكلام من حيث كونه صفة أو الكلام في أصل الصفة صفة ذاتية والكلام من حيث الاحاد بمعنى القرآن التوراة الانجيل ما يقضي به ربنا عز وجل من اوامر في الملأ الاعلى كل هذه احاد كلام كل هذه احاد كلام احاد الكلام فعلية يفعلها الله متى شاء بالكيفية التي شاء واضح يا اخوة واضح؟ كلام الله عز وجل ذاتي وفعلي ذاتي من حيث كونه صفة لله عز وجل فهو متصف به وفعلية من حيث أحادي الكلام طيب هناك شبهة يا إخوة ترحاب بعد المحاضرة هناك شبهة من الناس من قال ان القرآن هو هو الإنجيل هو هو التوراة لكن تختلف اللغة لكن تختلف اللغة بماذا نضد عليهم نقول هذا كلام أحسنت يا أخي لكل إن جعلنا منكم شعة ومنهج هذا كلام مخذول عقلا ونقلا لماذا فالمتأمل يرى اولا أن التوراة والإنجيل أنزلتها باللغة العبرية لغة واحدة ونجد ايضا اختلاف التشريع بين التوراة والانجيل والقرآن وقوله تعالى ليحل لكم بعض الذي يحرم عليكم ويضع عنكم اصفكم الاغلال كل هذا يقتضي ان التشريع اختلف الشبهة الرد عليها واضح اعتزدوا الاخوة القدامى انني قد لخصت نيل قلنا والله المستعان الكلام القران والتوراة والانجيل الناظر فيهما فيه فيهم يرى ان كل كتاب له تشريع خاص وقول ربنا عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج فلكل أمة شرعة خاصة بها منهاج نتفق في الأصل التوحيد والإيمان بل إن بعض مشايخنا ذكر أننا نتفق في أصلهم ليس الججء المحرف الموجود الآن نتفق في أصلهم حتى في أسماء الله وصفاته واقول اعتذر للاخوه القدامه اني قد لخصت ما فات وسابدا ان شاء الله عز وجل في اللمع بسم الله الرحمن الرحيم يقول موفق رحمه الله وصاحب الكتاب هو موفق الدين بن قدامى امام من ائمة الفقه له كتب كثيرة في الفقه الروضة والمغني وروضة في الاصول والمغني وغيرها وكتب في الفقه نبذ منها كتابنا هذا قوله بسم الله الرحمن الرحيم البدء بالبسملة البدء بالبسملة اقتداءا بكتاب الله عز وجل فقد بدأه الله عز وجل بالبسملة واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذ أنه صلى الله عليه وسلم قال كل أمر في لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر أو أجزم أو أقطع وكلها بمعنى مقطوع البركة وقوله الرحمن تعني ذو الرحمة الواسعة الرحمن ذو الرحمة الواسعة يا إخو أرجو عدم الكتابة على صندوق الحوار إلا إذا طرحت سؤالا أبتر يعني أقطع بطر الشيء بدفن أي قطع أبتر يعني أقطع بطر الشيء بدفن يعني قطع فهو يعني مقطوع, البركة. مقطوع البركة الرحمن تعني ذو الرحمة الواسعة ولذلك لا ينبغي أن يوصف مخلوق بالرحمن لا ينبغي أن يوصف مخلوق بالرحمن لأن الرحمة الواسعة والتصاف الموصوف بها أصلا لا يكون إلا لله عز وجل والرحيم تعني ذو الرحمة الواصلة أي الذي يوصل رحمته لمن يشاء وهذه قد يشترك فيها الخالق والمخلوق طبعا على قدر العلماء يقسمون القدر إلى قسمين قدر مشترك وقدر فارق يقسمون ال... نبهت أكثر من مرة أن يكون معنا ورق وقلم لكي هذه إضافات القدر إلى قسمين قدر مشترك وقدر فارق فنحن قد نتفق مع الله عز وجل في قدر مشترك بمعنى الله يسمع ونحن نسمع الله يرى ونحن نرى الله يعلم ونحن نعلم آه. تاني يقصمون القدر إلى قسمين قدر مشترك وقدر فارق قدر مشترك وقدر فارق فنحن قد نتفق مع الله عز وجل في القدر المشترك فنقول الله سميع ونحن نسمع الله يرى ونحن نرى الله يعلم ونحن نعلم لكن نختلف في القدر الفارق وهو سمع الله ليس كسمعنا وبصر الله ليس كبصرنا وعلم الله ليس كعلمنا كما قلنا قولة ابن القيم للمخلوق صفات, للمخلوق صفات تناسبه وللرب صفات تناسبه واضح حتى الآن؟ الاخوة لو واضح الكلام يتبه واحد والاخت تاجي كانت قد سألت عن معنى حاجة الاحاد وقد بحثت لها في لسان العرب لو سمحتم يا اخوة طب لو سمحتم احد المشرفين يكلمني بعد انتهاء المحاضره اللهم استعان حادث حادث يا اخ احمد يعني. يعني اعلان عن محاضره اثناء اثناء المحاضره, أثنان أثنان المحاضرة. أعلان عن المحاضره اثناء المحاضره يا اخي وعليكم حادث من الحداثه وهو عكس وهو عكس قديم حادث من الحداثه وهو عكس قديم ضد القدم ثم يقول الحمد لله المحمود بكل لسان في كل زمان الحمد لله الحمد في اللغة هو السناء الحمد في اللغة هو السناء ومن أحق بالسماء من الله عز وجل وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن ربكم يحب السناء إن ربكم يحب الثناء ولذلك أثنى على نفسه وحمد نفسه قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وقوله تعالى الحمد لله فاطر السماوات وقوله الحمد لله الذي أنذر على عابده الكتاب لبن يجعل له عوجا فهو المستحق للحمد سبحانه والحمد له أكثر من تعريف أختار تعريفا واحدا وهو الحمد هو فعل ينبئ عن اجلال المحمود وتعظيمه لنعمه انعم بها على الحامد او غيره وفي اللغه هو الثناء المحمود بكل لسان اللسان هنا اللسان هنا اللسان هنا قد يحمل قد يحمل أكثر من معنى فهو في صوت, في صوت فاللسان قد يحمل أكثر من معنى إما لسان حال وإما لسان مقال إما لسان حال وإما لسان مقال أرجو كتابة آآ من لا يستمع على الصوت يخلص ثم يعود للأخ الصمت اللسان قد يطلق على لسان الحال او لسان المقال فالله عز وجل محمود بكل لسان أي محمود بكل لغة وهو دليل على جواز الحمد لله عز وعجل بكل لسان والحمد بكل لسان على أساس أنه لسان الحال هو لسان المقال أنا أتكلم بذلك لسان المقال أنا بذلك أقول الحمد لله هذا حمد بلسان المقال ولسان الحال أن يكون حالي حالي يتكلم عني بحمد الله عز وجل كأني أحتاج إلى الله عز وجل وأمتن لله عز وجل واضح يا إخوة واضح إن شاء الله فهو محمود بكل لسان محمود في كل زمان نذكر أيضا في محمود بكل لسان هل الكافر يحمد الله عز وجل أم لا الكافر يحمد الله رغما عنه الكافر يحمد الله رغما عنه يحمده بلسان المقال بلسان الحال أحسنتم يحمده بلسان الحال قوله تعالى لحظة حتى آتي بالآية ربنا عز وجل ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظل لهم احسنت اختم يا هذا حديث اخر فالكافر ان كان منكرا جاحدا لله عز وجل فظله يسجد لله عز وجل ويحمد الله عز وجل ولسانه كعضو يحمد الله عز وجل وأعضاءه تحمد الله عز وجل فهو كافر أما أعضاءه ليست كافر يوم القيامة تثني هذه الأعضاء على ربه عز وجل وتقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء فكل الخلق مجبور على حمد الله وتسبيحه ولا ينكر فضل الله عز وجل إلا ابن آدم إلى مرحم ربي يقول <الذي, الذي لا يخلو من علمه مكان وهنا يرد ابن قدامة رحمه الله على من يقول أن الله موجود بذاته في كل مكان فيجيب بهذه الكلمة أن الله عز وجل موجود معنا في كل مكان بذاته أم بعلمه بعلمه هناك آية جميلة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 فبدأ الآية التي فيها وجود الله عز وجل مع خلقه بدأها بالعلم ونهاها بالعلم ليذل على أن وجود الله عز وجل مع خلقه إنما هو بعلمه وليس بذاته يحيط بهم ويعلمهم ويعلم سرهم وما يخفون علما ليس ذاتا أما ذات رب زل جلاله فرحمن وعلى العسستر قوله ولا يشغله شان عن شان قيل فيها لا يشغله تنوع الدعاء بتنوع اللغات باختلاف المسؤولات في جميع الأوقات فيعلمها ويسمعها ويزيب منها ما شاء متى شاء كيف شاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون كل يوم هو في شأن هو رب جل جلاله لما جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت حديثها المعروف يا رسول الله أولادي إن أخذتهم جاع وإن تركتهم ضاع إلى آخر الحديث فقالت في نهايته اللهم إني أشكو إليك فقالت سيأمنا الطاهرة المبرأة من كل عيب الشريفة العفيفة الطاهرة المبرأة من فوق السبع اتباق عائشة رضوان الله عليها حاملة ربع الشريعة قالت سبحان من واسع سمعه الأصوات أو تبارك من واسع سمعه الأصوات لقد دخلت المجادلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه وأنا في جانب الغرفة لا أسمعها سمعها الله فوق السبع الطباق وأجابها وقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما الاخوه الذي لا تسقط الدرس سيصطب اسماءها تسطب اسماءها من القائمة وقوله جل عن الأشباه أي تنزه عن المماثلات فلا يتمثله مخلوقاته جل عن أن يكون له شبيه تنزه عن أن يكون له شبيه ومماثل سبحانه جل جلاله اكتفي الى هذا القدر واخذ شرح الشيخ ابن عصيمين اللي عليه ويكتب معي اليوم الاخت ام خديجة التونسية والاخت ام رويدة والاخت تاجي حجابي والاخ سعد السلفي والاخ احمد وليس غيرهم هل هناك متابع بصدق من أول المحاضرة غير هاي والأي الإخوة جيتم الآخر عفو الله عن خلاص يكتب معنا كل من حضر معي اليوم يكتب إن شاء الله <تصفيق> ومن غاب له مهلة محاضرة أخرى المهم حتى ليضيع من الوقت يقول الشيخ ابن عصيمين أرجو عدم الكتابة حتى يظهر النص ثم نشرحه أرجو عدم الكتابة مطلقا عذر الكتابة سأقرأ نص الشيخ ابن مصامي قال اللمعة تطلق في اللغة على معاني منها البلغة من العيش والبلغة هي أعلى شيء وأذكاء أعلى شيء وأذكاء و البلغة من الاعتقاد الصحيح هو المطابق لمذهب السلف رضوان الله عليهم والاعتقاد هو الحكم الزهني الجازم فإن طابق الواقع صحيح وإلا ففاسد هل ما قرأنا فيه إشكال أحد الإخوة عنده في فيما قرأناه البلغة هي أعلى شيء وأزكاه بمعنى هو يريد أن يقول زبدة الاعتقاد أعلى الاعتقاد صفاء الاعتقاد أصفاء الاعتقاد النص تعذر كتابته تعذر كتابته الاخ الصامت ستجد كتاب اللمعه موجوده على المنتدى على المنتدى ستجد كتاب اللمعه الكتاب والشرح جزا الله اختنا تاج احزابي وضعت الشرح والمتن موجود ايضا على على المنتدى لمعات الاعتقاد الهادي الى سبيل الرشاد يقول ما تضمنته خطبه الكتاب تضمنت خطبه المؤلف في هذا الكتاب ما ياتي البدااهه بالبسمله اقتداء بكتاب الله العظيم واستباعا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم أي أفعل الشيء مستعينا ومتبركا بكل اسم من أسماء, الله، من اسماء الله تعالى الموصوف بالرحمة الواسعة يقول بسم الله الرحمن الرحيم أي أبدأ الفعل أو الشيء أو أفعل مستعينا متبركا يقول بسم الله الرحمن الرحيم أي أفعل الشيء مستعينا متبذكا بالله عز وجل باسماءه وصفاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اقياسا باسماءه وصفاته وعليكم السلام الله وبركاته ويقول الله هو المألوه حباً وتعظيما وتألها وشوقا هذه تحتاج إلى وقف الله اختلف العلاق السلام الله <عليكم> وبركاته الله اختلف العلماء هل هو لفظ موقوف ام لفظ مشتق العلماء في هذه الأمر قولان, في الأمر قولان قالوا هو لفظ موقوف فلم يعلم يا اخوه ارجوكم اتركوا صندوق الحوالة قالوا هو لفظ موقوف على الله عز وجل فلم يعلم أن أحدا من العرب قد سم إلهه الله ولم يعلم أن أحدا قد تسمى بهذا الاسم فدل ذلك على أن لفظ الله هو لفظ موقوف على ذات الرب عز وجل وهناك ايضا من قال بل هو لفظ مشتق يعني اشتق من فعل فيقولون ولها الفصيل الى امه اي حن ومال واشتاق اليها ولها الفصيل الى امه اي حن ومال واشتاق اليها فقالوا الله هو المعبود حبا وتألها وتعظيما وتزللا وشوقا والمعبود هو المتزلل له يقال طريق معبد أي طريق مستوى المزلل واضح لفظ الله وتعريفه وقال الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة ورحيم أي الموصل لرحمته من شاء من خلقه فالفرق بلد من الرحمن ورحيم أن الأول باعتبار كون الرحمة وصفا له والثاني باعتبارها فعلا له يوصيها من شاء من خلقه يقول الشيخ ابن عصيمين رحمه الله إن الرحمن هو باعتبار الرحمة باعتبار الرحمة وصفا لله عز وجل ولذلك قلنا لا يجوز أن يوصف أحد بها لفظ الرحمن باعتبار الرحمة وصفا لله ورحيم باعتبار الرحمة فعلا لله واضحة هذه يا إخوة واضحة إن شاء الله ما يا أختنا تاجي كلمة وصف أفصل مع مقصود الشيخ أفصل مقصود الشيخ الشيخ يقصد أن الرحمن باعتبار الرحمة صفة زيتية لله عز وجل باعتبار الرحمة صفة ذاتية لله عز وجل والرحيم باعتبار الرحمة صفة سعلية لرب زيت جلاله وضحتها كذا أختنا تاجي الحمد لله ثم قال أستنوع الله بالحمد والحمد ذكر أوصاف المحمود الكاملة وأفعاله الحميدة مع المحبة له والتعظيم ليهنك العلم أخانا أبو حميد يقول فذلك نجد أن الرحيم عوزني فعيل من الفعل ورحمن عوزني فعلان على ما أدخل ورحمن فعلان صحيح أخي أبو حميد الرحمن عوزني فعلان فهي اسم فاعل ذاك الله خيامك بسلطه علاوه ايضا لكن التفصل بالذات فعلا الله بالحمد والحمد ذكر اوصاف المحمود الكامله وافعاله الحميده مع المحبه له والتعظيم لو المفهوم واضح واحد بسرعه ذكر أوصاف المحمود مع المحبة الله والتعظيم واضح الحمد لله ثالثا أن الله محمود بكل لسان ومعبود بكل زمان بكل مكان أي مستحق وجائز أن يحمد بكل لغة ويعبد بكل بقع واضح يا إخوتي أنا أتعجل لأن كل دقيقة قد شرحت فأتعجل في ما ذكره الشيخ فإن كان فيه غموض أوضحه إن شاء الله رابعا سعة علم الله بكونه لا يخل من علمه مكان سعة علم الله بكونه لا يخل من علمه مكان وكمال قدرته وإحاطته حيث لا يلهيه أمر عن أمر كمال قدراتي بحيث لا يلهيه أمر عن أمر هذا ما قلنا فيه لا يجغله كسرة الدعاء تنوع الدعاء بتنوع الأجسنة واللغات بتنوع المسؤولات فيسمعها كلها ويعيها كلها ويزيب منها من شاء بما شاء ويحجب نعمته عن شاء واضح لو واحدك وحد أغطون عظمته وكبرياؤه وترفعه عن كل شبيه وند ومماثل لكمال صفاته من جميع الوجوه هنا يوجهنا الشيخ إلى أمر الهام لماذا جل ربنا عن الأجباه لأن الشبه عدز في المشبوه فإن كان الشخص كاملا لم يجز لم يجز أن يلتقي إلى برجة كماله أحد من المخلوقات فلأن الله صفات الله عز وجل كاملة امتنع أن يوجد له بين العالمين شبيه لأن صفات الله عز وجل كاملة امتنع أن يكون له بين العالمين شبيه لو واضح اكتبوا اثنين الأخوة واضح سادسا تنزهه وتقدسه عن كل زوجة وولد وذلك لكمال غنى نفس العل لأن احتياج رجل او المرأة إلى زوج وولد راجع إلى حاجتها إلى ذلك ولأن الله عز وجل كامل غير عاجز غير ناقص قادر غير عاجز امتنع أن يكون له ولد ووالد امتنع ذلك وبذلك نرد على من يضاهؤون بأخوالهم قول الذين كفروا لأن نقول أن نسبة الولد إلى الله عز وجل الحاق بصفة عجل للرب جل جلاله وهذا ممتنع في حقه فيحتاج إلى الولد لكي يخلف الوالد ولكي يراه عند كبره ولكي يرسه بعد موته وهذا كله ممتنع في حق رب جل جلاله لو واضح اكتبوا ثلاثة لله الحمد من قبل ومن بعد سابعا تمام اضادته وصله هذه الى هنا ينتهي شرح تفضل يا اخي تفضل اخي الصمت تفضل و اياكم يا أخي. نعم أي شبه التبث عليك اخي في ذلك أي شبه التبث عليك في ذلك تنزل الله عز وجل في الصوت الأخير من الليل تقصد شبهة شبها هذا ما قصط نعم تكلم شيخنا ابن تيمية في رسالة كاملة ازاك الله خاني, أخي. أزاك الله خاني. نسأل الله عز وزال أن زخنا التوفيق والمنة منه سبحانه والله أشهد الله أن كل توفيق منه سبحانه وأنه لو عملت بعملي لفضحت بينكم نسأل الله السلامة أكمل تجيب عن الشبهة أم تكمل يا إخوة سمحتم الإجابة لي أنا بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أبرأ إليك من حولي ومن قوتي فلا حول ولا قوة إلا بك يا علي العظيم فهمت الحمد لله يا أخي فهمت تكلم شيخنا أولا نقول في هذا الأمر نؤمن بالله عز وجل وبصفاته وبأفعاله كما أخبر على الوجه الذي أراد بالكيفية التي شاء صحيح؟ هذه أول نقطة نؤمن بصفات الله عز وجل وأفعاله كما أخبر بالكيفية التي يشاء كما يريد ثانيا نقول لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون ثالثا نقول إن كيفية التنزل ممتنعة عن البشر إن كيفية التنزل ممتنعة عن البشر فأنت يامن ولا أقصلك أنت أخي أنت يامن استعصى عليك التصديق بتنزل الله عز وجل وقع في قلبك تشبيه وتمثيل فشبهت الرب جل جلاله بخلقه ثم استصعبت أن يتنزل في كل وقت فالعيب قد نالك أصلا من قبل طاح الشبهة أنت قد شبهت الله عز وجل ومثلته بخلقه ومثلت تنزله بتنزل خلقه فاستعفى عليك أن يكون التنزل بكيفية التي ذكرت لأنك قارنت صفات الرب بصفات العبد وهذا ممتنع ثالثا أو رابعا قال شيخنا من طيبيه قد يكون هذا الحديث مختص بمكه مثلا فيتنزل في الثلث الاخير لمكه وموافقهم من اوقات في كل الدول وقال قد تكون له كيفيه لله عز وجل تكلم في رساله كامله عن ذلك لكن ما نرد به عليه ان من يستعصي من يستعصي تنزو الله عز وجل وقع في خطأ اولا قبل أن يقع قبل أن يقع في الإنكار أظن أن الشبقة زالت الآن أي شبه الآن يا أخي هو يقول الأخ الذي سألك هذا هده الله يقول الكويت هناك ساعة ومصر هناك ساعة كيف يتنزل الغب في ساعة الكويت وساعة نص أليس هذا سؤاله de hassons السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في صوت يا اخوه في صوت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في صوت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طب ارجو كتابه من لا ياتي صوت يغش ثم يعود سريع. الأخ الذي سأل طب لو سمحتم الأخ الحلم يطلع عشان ما ينفعش نجيب الشبهة وقصة مش متابعة معنا لو سمحتم الأخ الحلم يطلع لو سمحتم يا إخوة من لم يكن معنا منذ بداية المحاضرة يتفضل لأنه لا ينبغي أن تطلح الشبهة على من لم يسمع الدس أصلا يتفضل لكن الغرفة جاء نقول الأخ الذي سألك وقال كيف يتنزل الله عز وجل؟ قل له أجيبك على تنزل الله عز وجل في حالتين لا ثالث, لا ثالث لهما الحالة الأولى لو رأيت الله عز وجل وهو يتنزل أو رأيت له مثيلا يتنزل أو شبيها يتنزل فأقول لك في الحالة الأولى يتنزل الله هكذا أو يتنزل الله كما يتنزل فلان أما وأنا لا أراه ولا أعلم له شبيه يمتنع علي أن أصف لك او كيف تنزل الله عز وجل هل يشوفها ذالت أم أشرح أكثر يا إخوة بعض المفتدعين في قلبه هوا اذا دخلت الشبهه الى قلب الانسان لذلك نقول لا ينبغي بل لا يجوز لا يجوز على من لم يدرس احسنت احسنت اخ ابو حميد لهني قد علم لهني قد علم النزول معلوم والكيف مجهول واساله عنه بدعا لو كان الاخ صاحب البدعه اخرجناهم من القوم لكن عصمه الله وعفا أنا أعلم يا أخي الصمت أنك تحكي عن شخص آخر والله مستعان فلا يجوز شرعا هذا حكم ثقهي لا يجوز شرعا لمن لم يدرس علم العقيدة دراسة كافية شافية أن يعرض قلبه على الشبهات أكرر لا يجوز شبعا لمن لم يدرس علم العقيدة دراسة كافية شافية أن, أن يعرض قلبه على الشبهات لأن القلب قد يتشرب الشبهة ولا يتشرب ضد لأن القلب قد يتشرب الشبهة ولا يتشرب ضد إلا إن كان معك من يقود خطاق بين الأشواك نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويزرقنا اتباعا إنه ولي ذلك والقاطب عليه أما بعد دراسة علم العقيدة يصبح بفضل من الله ومنا على القلب وجاء أي وقاية يصبح على القلب وقاية من الشبهات فإذا وقفت لم شبهة وإن كانت عظيمة شديدة أقف أمامها حيران لكن لا مجال لدخولها إلى قلبي وهذه أهمية علم العقيدة لأنها كما قلنا يعقد عليها القلب عقدا جازما أكيدا لا ينفك عنها بحال إذا درستها دراسة عبادة وليس دراسة أكاديمية نظرية واضح لا يجوز ان أعرض قلبي على الشبهات حتى بعد دراسة علم العقيدة إذا اضطرارا شديدا ان اعض قلبي على الشبهات افعل بمعنى ان يكون يطلب مني ان اجيب على شبهه فهنا انا مضطر ان اللهم امين اللهم امين اللهم زوجنا الفقه في ديني كما ثبت علي انا مضطر ان ان انظر الى الشبهه او ان افكر فيها ولكن بعد ان اكون قد درست علم العقيده وإلى هنا ينتهي ذالسنة انتظر فقط كان معنى في المحاضرات الماضية واجب من من حل الواجب من حل الواجب الأخي محمد غلاب حلت الواجب الأختي تاجي حجابي أجيبي كان السؤال هو استخرج من سورة الفاتحة اقسام التوحيد الثلاثة انا انتظر الاخت تاجي حجابي حتى تجيب اجابة كاملة كان السؤال استخرج من سورة الفاتحة كل من يعرف يكتب عندما اقول ادخل الاجابة اضغطه على زر الاسال الكل يكتب امامه حتى اذا قلت اجب يلغط على زر الإرسال استخرج من سورة الفاتحة أقسام التوحيد السلاسة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات كان هذا تدريبا لطالب العلم طالب علم العقيدة على أنه عندما يقرأ آيات القرآن يستخفز منها آيات الاعتقاد نعم استخدموا سوره الفاتحه اقرا عندما يمر على آيات الاعتقاد في القران يعلم ما يحتاج منها ويتشرب منها الاعتقاد ويعتقد فيه الاقلام تكتب توحيد الربوبيه رب العالمين توحيد الالهيه الحمد لله توحيد الصفات الرحمن الرحيم اجابه صحيحه اجابه صحيحه موفقه لي هنكم العلم واختنا عبد الله بيقول عين حده ضويه كان كان ليهنكم العلم وأخوتها طب الأخوة الأخت تاجية والأخت المخديجة هل عوضت عليكم قبل ذلك ملك يوم الدين إياك نابل إياك نستعين تحيد أولوهي <تصفيق> طب الأخت تاجي رق الاخ أبو حميد السعيلي أحسن تحيد أولوهي إياك نابل إياك نستعين بلق الله فيكم أختنا أم طيب يا اخوان وجيب أنا, انا توحيد اذهبوبيه في الحمد لله رب العالمين في رب العالمين في الحمد العالمين. ومالك يوم الدين توحيد الربوبيه وإياك نستعين توحيد الربوبيه كيف ذلك رب العالمين واضحا رب العالمين واضحا صحيح سأتيك إن شاء الله يخسع مالك يوم الدين اعتقاد أنه لا يملك يوم القيامة إلا الله عز وجل توحيد البربية أم لا فمالك يوم الدين توحيد الربوبيه اياك نستعين مالك الربوبيه ولهيه ربوبيه ناس يا اخي, يا أخي حميد هو توحيد الله بافعال العباد توحيد الله بافعال العباد فمالك تكون توحيد الهيه ملك توحيد الربوبية على ما أظن لو عندك فيها نظر فاكتبه فادنا الله بك وإياك نستعين اعتقاد ان المعونة لا تكون إلا من الله عز وجل توحيد الربوبية أما توحيد الألوهية ففي قولنا إياك نعبد توحيد الألوهية و اما توحيد الاسماء والصفات واهدنا صراط المستقيم الدعاء لله عز وجل مالك يوم الدين معناها ايضا تصريف شنو العبده ماقول اه طيب الاخ وحميد اولا كلامك هذا يؤكد ان التوحيد الربوبيه لا توحيد الالوهيه كلامك هذا يؤكد انها توحيد الربوبيه ليس التوحيد الوهية اختنا مخديزة ملك يوم الدين التوحيد الوهية نستعين نستعين اه فيها طلب المعونه من الله عز وجل هذا توحيد اولوهيه توحيد اولوهيه اما اعتقاد ان المعونه تكون من الله عز وجل فهذا توحيد ربوبيه الذي قال بان اياك نستعين توحيد اولوهيه واياك تحيد الربوبيه واياك نعبد تحيد الربوبيه وال الحمد لله نذكر, بقى نذكر توحيد اسمه وصفات رب العالمين الرحمن الرحيم ملك كل هذه اسمه وصفات الذي ذكرها على هذا النحو هو ابن القيم في مقدمة كتابه مدارج السلكين ذكر فصلا كاملا مدارج السلكين ذكر فصلا كاملا بعنوان فاتحة المطالب العائلين طبعا شيخنا ابن القيم استخرج منها ادله ارسال الرسل وانزال الكتب واحياء الموتى واركان الايمان السته واركان و اركان الاسلام الخمسه واركان وركن التوحيد الاوحد والاخلاص واستوجب منها كما قلنا يا رسول الرسول وانزل كل رحمه الله رحمه الله يعني جعلها ما هو أختناء مخديزة أنتم لم تحضروا معنا من المخاضر الأولى قلنا أن توحيد الغربوبية يشترك فيه توحيد الغربوبية يشترك فيه لا, لا, لا عليكم أختناء توحيد الغربوبية يشترك فيه المسلم والكافر توحيد الغربوبية يشترك فيه المسلم والكافر ان سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولوا ان الله وفي آية لا يقولون نخلقون العزيز الحكيم هم أقضوا لا يا أخي لا يا أختنا زهرة الصحراء توحيد الظبوبية لا يستلزم توحيد الألوهي توحيد الظبوبية لا يستلزم توحيد الألوهي طبعا ينبغي على من وحد الغب أن يوحده كإله لكن الواقع وما حدث أنه هناك اشخاص وحدوا الغب جل جلاله توحيدنا الظبوبية وكفروا به ألوهيا واضح هذا ما حدث لذلك نقول إن توحيد الربوبية لا يفرق بين المسلم والكافر أما التفرق هي بتوحيد الألوهية وليس بتوحيد الربوبية والله مستعان والله يا أخي الصمت إن شاء الله ان شاء الله بعد من ننتهي من جزئية السمعيات في الكتاب سنتكلم عن المخالفات في توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية هي من خلال الكتاب لكن مهمة وضرورية واجب اليوم يا اخوة اللهم امين هو امتحان أنا قد نبهت اني سامتحن طبعا الإخوة الذين أول يوم لهم هذا الأسبوع ان استطاعوا الإجابة أجابوا وإن لم يستطيعوا لا عليهم الانتحان هو عرف علم العقيدة السؤال الأول أرجو كتبة هذه الأسئلة عرف علم العقيدة السؤال الثاني ما المقصود بكلام الله هل كلام الله صفة, صفة ذاتية أم فعلية السؤال الثاني هل كلام الله صفة ذاتية أم فعلية السؤال الثالث ماذا يجب علينا تجاه أسماء آيات الصفات ما الواجب علينا تجاه الأسماء والصفات اتجاه آيات الصفات والسؤال الاخير هل إدراك الكيفية ممتنع يمتنع امتناع عاجز أم امتناع عدم مع ذكر الأدلة في كل إجابة كتبت الأسئلة السؤال الأخير هو هل إدراك كيفية صفات الرب جل جلاله ممتنع امتناع عاجز أم امتناع عدم مع ذكر الدليل في كل سؤال هل امتناع ادراك صفات الرب جل جلاله امتناع عدم أم امتناع عاجز مع ذكر الدليل في كل سؤال عليكم السلام ورحمه الله وبركاته السؤال كتب ساكتبه ان شاء الله لحظه